وما تنفوهم شفات الشافعين Kalla بل لا يخافون الآخرة Kalla إنه تذكرة فمن شاء ما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهتدى تقوى و اهتدى المعروف بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ لَنْ أَجْرَ بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا والخسف بال به لسالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع